تَز الن سَكَ أنهُ عَجزُ نَخلّ قائر فَكَيفَكَان عَذااب وَنُذُر وَلَقدَِيَ الصَّرن الْ القُرآانَ للِذذكْرِ فَهَل مِ مُدكِير كَذَّبَت ثمُودُ بالنذر فَقَالُوا أَبَشِرْ مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرْ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنَ الْكَذَّابُ الْأَشِر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 إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كاشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم نوط بالنذر